وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِي الْعَوْنِ وَجُنُودُهُ بَغْيَاءَ حتى إذا أدركه الغرق قال آمَنْت حتى إذا أدركه الغرق قال هِب بنو اسراء الى وانا من المسلمين قال اذا كنت لا اله الا الذي امنت به بنو اسراء